والله يحيي ويمیت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن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 ہم درجات عند اللہ واللہ بصير بما يعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم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 خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون